بسم الله الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرصله بالهدى ودين الحق يلهره على الدين كله ولو كان المشركون أما بعد هذا هو الدرس السادس والستون في مادة النحو وطبعا اليوم عندنا التابع الرابع من التوابع المجموعة في قول القائل نبتندق وذكرنا في الدرس الماضي التوكيد واليوم عندنا البدل يقول المصنف رحمه الله تعالى باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وهو أربعة أقسى ولاحظوا بان ابن اجروم او اجروم جعله اربعه اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في ماذا تبعه في جميع ها في جميع اعرابه وهو اربعه اقصى البدل اليوم البدل شو هو البدل اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وهو أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. هذه أربعة ذكرها المصنف نحو قولك ثم صار يذكر الأمثلة لهذه الأنواع نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرسة أردت أن تقول الفرسة فغلبت فأبدلت زيدا منه هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى سبق في الدرس الماضي تعريف التوكيد لغة واستراحة كما سبق أنه ينقسم إلى قسمين توكيد لفظي وتوكيد معنوي وذكرنا الفرق بين التوكيد اللفظي والمعنوي وبينا أن المصنف رحمه الله تعالى تكلم على التوكيد المعنوي دون التوكيد اللفظ وذكرنا أيضا أن الألفاظ التي تستعمل في التوكيد المعنوي هي النفس والعين وكل وأجمع وأكتع وأبتع وأبصع كما بينا أن كل وجميع كل وجميع هذه الألفاظ يشترط فيهما الإضافة إلى ضمير ضمير مطابق لمن؟ للمؤكد إلى للضمير مطابق لماذا؟ للمؤكد كما بينا أن الغالب في أجمع يعني كلمة أجمع أن يكون مسلوقا بماذا؟ بكل إذا أردنا التوكيد أن يكون مسلوقا بكل ولذلك قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون وذكرنا أيضا أن أكتع وأبتع وأبصع لا يؤكد بها استقلالا أكتع وأبتع وأبصع هل يؤكد بها استقلالا؟ الجواب لا يؤكد بها استقلالا بل لا تأتي إلا بعد. أجمع لماذا؟ للتقوية هذا مختصر وتحصيل الدرس السابق وننتقل الآن إلى التابع الرابع وهو البدل والأخير وهو البدل هذا البدل يسميه الكوفيون باسمين آخرين يسميه الكوفيون بماذا باسمين آخرين يسمى البدل وذكر الكوفيون له اسمين اخرين من يذكر لنا الاسمين الجواب البدل يسميه الكوفيون يسمونه الترجمه ويسمونه التبيين فعليه يكون له كم اسم اسماء ثلاثه البدل والترجمه والتبيين ايش معنى هذا البدل جاء زيد اخوك فأخوك كأنه ترجم ويمكن أن تستغني ها على حبيبة يمكن أن تقول جاء أخوك ويمكن أن تقول جاء زيد إنما جاء بالثاني ترجم للأول أو جاء بالثاني لتبيين الأول فلهذا قيل له البدل وقيل له التبيين وقيل له الترجمة فأنتم هذا؟ طيب ما هو تعريف البدل؟ على ناخذ التعريف بالاسم الذي اطلقه عليه الجمهور وهو البدل ما هو البدل في لغه العرب الجواب البدل هو ماذا هو العوض هو العوض والدليل قوله تعالى عسى ربه عسى ربنا اي يبدلنا خيرا منها ان الى الى الله ها أن يبدلنا ما يق time معنى أن يبدلنا أن يعوضنا فالمراد بالبدل هنا ماذا؟ من حيث اللغة العوض إذا فإذا قيل لكم ما هو تعريف البدل قولوا تعريفه 什麼 هو العوض والدليل عصى ربنا أن يبدلنا أي معنى أن يبدلنا أن يعوضنا أن يعوضنا خير منا هذا معنى فإذن هذا من حيث اللغة وذكر له بعض النحات تعريف آخر، ولكنه غير جامع ولا مانع، فلذلك القول بأنه مطلق العوض أو معنى العوض هذا هو القول الصحيح. فداكم من التعريف أخرى. البدل معناه العوض. واصطلاحا ما هو البدل اصطلاحا ما هو البدل اصطلاحا البدل استلاحا له تعريف كثيرة، ولكن يفهم لي تعريفين التعريف الاول قالوا في البدل الاصطلاح هو التابع احفظوا هذه التعريف اهم ما في النحو معرفه الحقائق ومعرفه الضوابط فقالوا التابع المقصود بالحكم بلا واسطه بينه وبين متبوعه تابع الحكم بلا واسطه هو المسمى بدلا كما قال مالك التابع المقصود بالحكم بلا واسطه بينه وبين متبوعه. كتبتم هذا التعريف وهو التعريف جميل وهو الذي نظمه ابن مالك في خلاصته المسمات بالالفيه وابن هشام وهذا انحى ان كما قالوا انحى من سيبويه كما قال البعض يعني كان له دقائق في النحو هو ماذا قال في قطر الندى وبل الصدى قال هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطه هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطه هذا تعريف من تعريفني ابني هشام في قطر الندى ولكن افهموا لي تعريف أو او احفظوا التعريف الاول والثاني التابع المقصود بالحكم بلا واسطه بينه وبين متبوعه فهمت الان كتبتم التعريف ركزوا معي جيدا ناخذ تعريف ابن هشام لانه مختص ماذا قال ابن هشام تابع تابع هذا تابع جنس ولا لا جنس توابع لان سبق ان قلنا هذا قلنا عاصم الاجناس لمن للادخال للاخراج للادخال فعندما قلت تابع ماذا يشمل يشمل سائر التوابع يشمل سائر التوابع بل قال البعض يشمل حتى التوابع مجموعة في قولنا نبتم دق نبتم دق هذا الرمز النور معناها النعك الباء عطف البيان التاء التوكيد الدال البدن القاف عطف النساء فقالوا عندما قلنا تابع يشمل جميع التوابع سائر التوابع تدخل معنا تابعون انت الان تعرف البدن في الاصطلاح ولكن عندما قلت تابع لو توقفت هنا لا أدخلت معك كل التوابع كل التوابع يدخل معك النات يدخل معك العطف البياني يدخل معك ماذا اخر التوكيد يدخل. كلهم يدخلون لان قلت تابع وهل التوكيد تابع ولا ما هو تابع تابع وهل النعت تابع ولا ما هو تابع تابع إذن كلهم يدخلون كلهم يدخل. كيف نخرجهم؟ نخرجهم بالفصل. لأن اتى ركزوا معي في التعريف. اتى بجنس وفصلين. اتى بجنس وفصلين. خذوا التعريف. أه؟ ابن أيشام. تعريف ابن أيشام. تابع مقصود. أنا مكتوب عندكم. بالحكم بلا مقصود. طيب. تابع مقصود بالحكم. تابع هذا في إيش؟ جنس. إين هو؟ هنا أين اين الجنس يعرف ابن هشام تابع تابع هذا الجنس مقصود بالحكم إيش هذا مقصود إيش هذا مقصود هذا فصل فاذا مما قال مقصود بالحكم ماذا خرج أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لماذا اخرجهم اذا قلنا بانه عندما قال تابع شميلة وجميع التوابع ولما قال مقصود بالحكم خرج النعت وخرج التوكيد وخرج عطف البيان وبقي معنا عطف النسق فقط لماذا لأن التوكيد والنعت وعطف البيان لماذا يؤتى بهما يؤتى بهما لأنها مكملة جاء بهان للتكملة لتكملة المتبوع مكملة للمتبوع مكملة للمتبوع المقصودة الحكم هل هي مقصودة الحكم أم هي مكملة؟ هي مكملة جاء زيدون جاء زيدون واش النعت مقصود ولا مكمل؟ لا مكمل مكمل فاذا هي ليست مقصودة الحكم بخلاف البدل هو مقصود بالحكم فهمتم هذا ولا لا لم تفهموا فهمتم ها؟ مفهوم؟ طيب فإذا النعت يجاء به وليس مقصودا بالحكم النعت ليس مقصودا بالحكم جاء به مكمل للمتبوع مكمل للمتبوع المتبوع مقصود بالحكم كذلك عندما تقول جاء زيد جاء زيد كيف هو الطويل القصير ها الاسود الابيض الغني الفقير هذه اوصاف هل هي مقصوده بالحكم الجواب لا هي مكملة للمتبوع المتبوع هو المقصود بالحكم المتبوع جاء زيدون الطويل من المقصود بالحكم هنا زيدون ام الطويل زيد هو المقصود بالحكم لانها جاءت مكمله للمتبوع مقصود بالحكم لا أنها مقصود بالحكم فهمتم هذا الكلام طيب وقوله بلا واسطه المقصود بالحكم قوله بلا واسطه اخرج في قوله في الفصل الأول ماذا أخرج؟ اخرج النعته واخرج التوكيد واخرج عطف البيان وبقي, فصلاً وبقي معه فصل ثاني ما هو الفصل الثاني بلا واسطة بلا واسطة ماذا أخرج ماذا أخرج في هذا الفصل أخرج به عطف النسق أخرج به عطف النسق لأن عطف النسق يكون بدون واسطة أم يكون بواسطة يكون بواسطة الحرف الواو أو الفاء أو ثم أو حتى أو بل أو لكن حرف العطف العشرة التي ذكرها المصنف فلذلك هو تابع. هو تابع وهو مقصود بالحكم هو مقصود بالحكم لكنه مقصود بالحكم بواسطة بدون واسطة. ها بواسطه بواسطه ماذا حرف العطف بواسطه حرف العطف فهمتم هذا فهمتم هذا ها تابع ماذا قال المقصود بالحكم المقصود بالحكم اما ان يكون بواسطه واما ان يكون بدون بواسطه فهذا بدون واسطة مفهوم هذا طيب ولهذا جاء زيد اخوك جاء زيد اخوك جاء الاستاذ محمد فيمكن ان تستغني لهذا يقولون ماذا يقولون يقولون البدل او المبدل منه في نيه الطرح المبدل منه في نية الطرح او البدل في نية الطرح على من توسع معنى المبدل منه في نية الطرح ومعنى البدل على من توسع في نية الطرح جاء زيد اخوك المبدل منه في نية الطرح يعني اطرح ايش زيد ماذا تقول جاء اخوك اين زيد طرحته وهل بقي المعنى واضحا ولا لا بقي المعنى واضح جاء زيد اخوك احذف زيد حليف زيدل جاء أخك أو حليف أخاك ماذا تقول جاء زيدل فلعذا ما معنى قولهم البدل أو المبدل في نية الطرح ماذا يقصدون يعني يقصدون أن البدل في نية الطرح يعني يمكن أن تحلف أحدهما وتستغني ويبقى المعنى واضحا فهمتم هذا ويبقى المعنى واضح فإلى الآن تعريف البدل لغه وصلاحا وعرفنا عندما نقول تابع ماذا يشمل عاصم عندما نقول تابع معي ماذا يشمل ماذا يشمل عندما نقول تابع ها عندما نقول تابع ماذا يشمل كل التوابع ايش هي التوكيد عطف البيان فهو التابع البدل يقال له تابع التوكيد يقال له تابع عطف البيان يقال له تابع النعت يقال له تابع واضح طيب إذن اذا قلنا تابع جنس هذه الالواح كلها تدخل معنا عندما نقول المقصود بالحكم هل النعت مقصود بالحكم بالحكم ام المتبوع هو المقصود بالحكم المقصود بالحكم من المتبوع اذا فخرج عندما قلنا المقصود بالحكم النعت والتوكيد وعطف البيان وبقي معنا عطف النسق بماذا نخرج عطف النسق بماذا نخرجون؟ ها؟ بلا واسطة، احسنت بلا واسطة. أنت رفع ما مابك بلا واسطة. ليش؟ لانه هو وإن كان تابعا لكنه بواسطة. إيش هي الواسطة هنا؟ حرف إش؟ حرف العطف وحرف العطف عشرة. يمكن يكون واو، يمكن الفاء، يمكن ثم، يمكن حتى، يمكن البل، يمكن أو، يمكن لكن. المهم هناك واسطة هذا؟ إذن هذا هو البدل لغه هذا هو البدل الصلاح الآن ما حكم البدل ما هو حكم البدل هذا السؤال ما هو حكم البدل الجواب المصنف رحمه الله اذا أمعنتوا النظر بين لنا حكم البدل بقوله إذا ابدل لسم من اسم وفعل من فعل إذا ابدل لسم من اسم معنى إذا أبدى لسم من اسم يعني اذا ابدل اسم من اسم اخر او اذا ابدل فعل من فعل اخر ماذا يكون الحكم تابعه في جميع ماذا اعرابه ماذا تابعه تبع البدل ما لا يتبع البدل يتبع المبدل منه في ماذا يتبعه؟ في جميع اعرابه في جميع اعرابه مفهوم هذا في اشكال طيب عاصم ركزوا معي في جميع إعرابيه في جميع إعرابيه ماذا يعني المصنب بقوله تابعه في جميع إعرابيه ماذا يعني يعني أن البدل يتبع المبدل منه في جميع أنواع الإعراب في جميع إعرابيه كيف متى وكيف ذلك إن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا يعني يتبعه في ماذا في رفعه وإن كان أعطيني مثالًا, مثالاً جاء زيد ها أخوك جاء زيدٌ المراد بالأخ هنا ما المراد بالأخ هنا بالأخ هنا ها هو زيد الأخ ما المراد بهون هو زيد لأن الثاني الذي هو زيد الثاني كيف هو هل هو عين الاول ام الأول أم لا هل هو عين الأول الجواب نعم هو عين الأول وإن كان بين الأخوة زيد عموم وخصوص مطلق كما يقولون ولكن هذا لا يهم لأنهما مفهومان متغيران مفهومان متغير ولكن الثاني هو هو الأول واضح جاء زيد كما تقولون أبو حفص عمر أبو حفص عمر على قلبي أنه بدل زيد أخوك نفعني زيد علمه نفعني زيدون علمه إذا إذا ما دام هو مرفوع الشاهد عندنا في جميع اعرابي يعني ان كان مرفوعا تبعه في رفعه جاء زيدون كيف يكون البدل مرفوعا جاء زيدون اخوه جاء زيدون اخوك جاء زيدون مثلا في العالم ماذا نقول جاء جاء في عمار مبني على الفتح. زيد كيف هو? فاعل. كيف يكون فاعل؟ منصوب ولا مجرور مرفوع. مرفوع. وعلى ما ترفعه؟ ضم في آخره. اخوك بدل. بدل. بدل كيف يكون هنا؟ منصوب ولا مجرور مرفوع. مرفوع. وعلى ما ترفعه؟ الو والنائبة؟, والنائبة. والنائبة. عن الضماء. في أي موضوع تقولون تكونوا والنائبة عن الضماء؟ في موضعين ما جمع الملك السالم وماذا آخر؟ والأسماع الخمسة. وأخوه مضاف؟ والكاف مضاف, مضاف إليه مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل ماذا؟ اخوك مضاف إليه في محل ماذا؟ في محل جر. لأن المضاف إليه ليست له إلا حاله واحدة لا يتبدلها إيش هي؟ إش هي الجر والثاني يجر والثاني يجر دائما يكون مجر في جميع إعرابه فإن كان مرفوعا تبعه في رفعه وإن كان منصوبا تبعه في ماذا؟ تبعه في نصبه. تقولوا كلمت الولد محمدا من يعبد لنا هذا كلمت كلمت فعل ما كلمت مبني على الفتح أو مبني على السكون يعني طبعا يكون هذا السكون عارض وتو كيف هو فاعل كيف يكون فاعل مبني مبني ولا مرفوع هنا مبني هنا مبني لأنه ضمير مبني على الضم في محلي رفعين كلمت الولد الولد ما مقع في الإعراب. ها كلمت الولد قول رفع صوتك نفعل به محمدا ها بدل بدل بدل كيف؟, كيف هو هنا منصوب لأنه يتبعه يتبعه في جميع إعراضه إن كان مرفوعا تبعه في رفعه وإن كان منصوبا تبعه في نصره وإن كان مجرورا تبعه في جره مثال لذلك مررت بالفتا صهيبين مررت بالفتا صهيبين يعني مررت مررت ها. فعل وفاعل بالفتا بحفجر جر الفتا مجرور على نتجره الكسره ها كسره على الالف من علم اورها تعظب تعذر. تعذرا في الالف استقاله فاخذ مثال ها ك قال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد حسنتُ عمرين أو صهيبين أو محمد نمقع في العراق بدل. بدل بدل هنا تبعه في ماذا في جره في جره وإن كان متزوما لأن الفعل وإذا أبدى فعل من فعل وإن كان متزوما تبعه أيضا في ماذا إن كان متزوم في ماذا تبعه يجازمي من يشكر ربه يسجد له يفوز من يشكر ربه يسجد له يفوز شاهد فعل عندنا هنا من سو شرط جازمي يشكر ها فعل الشرط فعل الشرط طيب مجزم طبعا يشكر هو ضمير اللي يعده على من ربه مفعول به رب مضاف له مضاف له من يعرض في محل الجرة يسجد سجد جواب الشرط لو جواب جواب الجواب بالفعل يفوز من مقاف بدل بدل الان هنا جواب الشرط كيف يكون مجزوم والبدل كيف هو متزوم ايضا البدل مجزوم وعلا يقول ربنا عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يلقى من يفعل من يفعل ها شرط فعل الشرط جواب الشرط ها؟ ثم قال يضاعف شو هو يضاعف ها؟ يضاعف له وقاف الاعراب بدل بدل واضح فاذا اذا تبعه في ان كان مجزوما تبعه في جزمه فيضاعف بدل ممن بدل ممن ها قل آية ومن يفعل ذلك يلقى يلقى لم نقل يلقى فيمجزون بحرف الالف يلقى أثاما يضاعف يضاعف بدل من من أحسنت من يلقى بدل من يلقى فلهذا هذا معنى قوله في جميع إعراضي يعني متى كان مرفوعا يتبعه في رفعه ومتى كان منصوبا يتبعه في نصبه ومتى كان مجرورا يتبعه في جره هذا يعني يشترك فيه إيش يشترك فيه الفعل كما يشترك فيه الاسم لكن الخاص بال... بالاسم الجر والخاص بالفعل ما هو الجزم الجزم فمتى كان مجزوما تبعه في ماذا في جزمه اذا فهمتون أن هذا سهل جدا انظروا في المثل وترون أن الأمر سهل جدا أن الأمر سهل جدا الآن بقي لنا ماذا كم هي أنواع البدل كم هي أنواع البدل عرفنا البدل وعرفنا ركزوا معي عرفنا البدل لغة أول شيء ماذا عرفنا ركزوا معي تحصل الدرس حتى نذكر أنواع البدل أول شيء أن البدل له أسماء يسمى البدل ويسمى عند الكوفيين ماذا؟ الترجمة والتبيين ثانيا البدل في اللغة ما معناه العوى والدليل قالوا تعالى عسى ربنا اي يبدلنا ما لا يبدلنا اي عوضنا طيب عندنا ايضا هذا اخر بدل في الاصلاح ما هو البدل في الاصلاح تابع مقصود بالحكم بلا واسطه عندما نقول تابع ماذا يشمل عاصم ركز معي اجي تابع ماذا يشمل جيمس يشمل ماذا جميع التوابع يعني عندما نقول هذا الجس للاخراج ولا للاخراج للادخال للادخال طيب أوقعتك يا مصطفى الجنس الادخال في الغالب وعندنا وعندنا جنس وعندنا فصلان في التعريف ملفي فيه جنس وفيه فصلان اين الجنس عاصم تابع تابع اين الفصلان الاول مقصود بالحكم والثاني بلا واسطة فعندما عندما قلنا مقصود بالحكم مقصود بالحكم ماذا دخل معنا بالادخال الان الإدخال الذي كان خارج ما قلنا تابع تابع ماذا أدخلنا؟ أدخلنا النعت والتوكيد وأدخلنا البذلة وأدخلنا عطف البيان لما قلنا بالحكم بلا لا بينه وبين المقصود بالحكم ماذا أخرجنا؟ أخرجنا النعت وأخرجنا ها التوكيد و عطف البيان لماذا لماذا؟ لانه هي المقصود بالحكم ام المتبوع هو المقصود بالحكم المتبوع هو المقصود بالحكم بخلاف البدن لما قلنا ماذا بقية? لازم داخل معنا عطفش ايش نسق النسق يعني بالحرف لما قلنا بلا واسطه ماذا خرج خرج عطف النسق لان عطف النسق يعتبر تابعا مقصود بالحكم ولكن بواسطة.. بواسطة حرف من الحروف أما فيما يتعلق بالبدل فبدون واسطة واضح هذا جميل ثم ماذا تكلمنا تكلمنا على حكم ها حكم ماذا البدل ما حكم البدل يتبع المبدل منه في ماذا في جميع إعرابيه ركز مع ياسم شو هو جميع إعرابيه الرفع وما الآخر والنص وما الآخر والجر وما الآخر ماذا الآخر الجند ان كان فعل الجند وذكرنا الامثله الان اذا الضصالح بقي لنا انواع البدل كم هي انواع البدل طبعا هناك من قال سته والمصنف ذكر اربعه ولكن الاربعه التي ذكر المصنف في الحقيقه فيها السته لانه هو بدل الإضراء وبدل الغلط وبدل النسيان جعله جعله جعلها قسم واحد بينما ابن نيشان في قطر الندى وغيره ماذا جعلوه جعلوه جعلوا كل واحد قسما جعلوا بدل الغلط قسما وجعلوا بدل النسيان قسما وجعلوا بدل الإضراب قسما ركزوا معي جيدا كم هي أنواع البدل عند المصنف الجواب أنواع البدل عند المصنف أربعة وإن كان نيشان ذكر كم ذكر قلنا ستة أنواع وهي ما هي التي ذكر نهيشان ثم نرجع إلى المصنف ما هي ذكر بدل كل من كل ولم يقل بدل الكل من الكل على القول بأن ال لا تدخل على الكل فقال بدل كل من كل شو بدل الكل من الكل عند نهيشان ما هو ضابط بدل قال هو عبارة ما هو الثاني فيه اكتبها عباره من هذا ايش هذا بدل ايش بدل كل من كل او بدل كل من الكل على تعبير المصنف وعلى تعبير المهيشان بدل كل من كل بدل كل وقالها ونباع على ذلك في قطر ندم انه قصدها لا ياتي بالكل مقرونه بها قل ماذا قلنا بدل الكل من كل وهو عباره عما هو الثاني فيه عين الاول عباره عما هو الثاني فيه عين الاول كتبت ماذا افهموا لي بالمثال يتضح المقال كتبت عباره ايش هو عباره عما هو الثاني فيه عين الاول جاء محمد ابو عبد الله جاء صهيب ابو يحيى جاء صهيب ابو يحيى جاء مصطفى ابو عبيده ابو عبيده وش الثاني هو عين الاول ام الثاني غير الاول ها افع صوتك ما بك صوتك ليس عورة. الثاني عينه ايش عين الاول الثاني عين الاول واضح طيب فلذلك ماذا قلنا؟ عبارة عما هو الثاني في عين الأول فهمت أنا ها؟ لأنك كنت نائما عبارة ماذا؟ الثاني كيف هو؟ عبارة عما هو الثاني فيه عين الأول جاء صهيب أبو يحيى هل أبو يحيى شخص آخر وصهيب شخص آخر؟ أم, أم الثاني فيه هو عين الأول ثاني هو عين الأول ركزوا معي ثاني هو عين الأول جاء محمد أبو عبد الله هل الثاني فيه هو عين الأول الجواب نعم كما قال الله عز وجل مفازا حدائق مفازا حدائق والحدائق المفائز شيء واحد الحدائق ومفا ها شيء واحد والمفارش واحد واضح واضح طيب الثاني القسم الثاني ذكر القسم الاول ايش هو بدل ايش بدل كل من الكل الثاني بدل بعض من الكل بدل بعض من الكل ما هو ضابط بدل بعض من الكل استايكل منه ابو مصطفى ما هو ها ضابط بدل بعض من الكل ضابطه ان يكون الثاني جزءا من الأول هذا بدل باش لا انت كنت نائما من الله دي. الثاني بدل بعض من كل الثاني بدل بعض من كل ها ركزوا معي جي وأنا أحاول أن ها كي لا تناموا مصطفى نائم حتى ولو كان البيان كيف ما كان لان انا مبين والشيطان مزين ويغلب الشيطان على مصر ها طيب بدل بعض من كل ما ضبطه ما هو ضابط ان يكون الثاني جزءا من الاول ان يكون الثاني جزءا من الاول عاصم كتبت الضابط ها اجي اجي أن يكون الثاني جزء من الأول. أن يكون الثاني جزءا champions من الأول أن يكون الثاني ماش جزءا من الأول عق chanting مثل أكلت الراغيفة نصفه. نصفه أو ثلثه أن يكون ايش، 빨� Bare口 أن يكون يكون الثاني أن يكون الثاني جزءا من الأول جزءا من الأول طبقوا على المثال أكلت الرغيفة ثلثة أكتب مثل مع الضابط أكلت الرغيفة ثلثة هل الثاني كيف هو؟ هل الثاني جزء من الأول أو لا؟ نعم. نعم الثاني جزء من الأول هذا بدل ياش؟ بدل بعض من الكوري عندنا القسم الثالث بدل اجتمال بدل الاجتمال هذا القسم الثالث يعني حاولوا أن تكتبوا مع القسم الضابط والمثال وتأملوا في المثال هل ينطبق عليه الضابط أم لا ما ماذا قلنا بدل يش بدل الاجتمال وضابطه بدل الاجتمال وضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسه بغير الجزئية أن يكون بين الأول والثاني ملابسه بغير الجزئية هذه الضوابط يعني في الصغار الواحد يحتاج أن يحفظه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بماذا؟ بغير الجزئية كتبت المثال كتبت المثال ها كتبت المثال الضابط يعني كتبت الضابط الآن اكتب المثال أعجبني زيد علمه أعجبني زيد علمه اكتب المثال وحاولوا أن تذكروا الضابط طبقوا عليه الضابط قلوا عاصم نحن يرفع راسك قل الضابط أن يكون بين الأول والثاني. الثاني ملابسة بغير الجزئية المثال أعجبني زيد عمو أين الأول؟ أين الثاني؟ أين الأول؟ أين الثاني؟ الأول ما هو؟ زيد الأول زيد والثاني ماذا؟ علمه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة يعني العلم متلبس لزيد ولا لا؟ ولكن هل هو جزء منهم؟ لا بغير الجزئية فهمتم ولهذا قلت كل مثال وطبقه التعارف سهل جدا لكن إذا كان الإنسان احتاج إلى أن يحفظ احتاج إلى أن يحفظ هذا كم؟ الثالث الرابع بدل الاضراب بدل الاضراب بدل الاضراب مثال بدل الاضراب ها كيف تاري تاري. لا أذكر مثال أعطيك مثال بعدين نركب على المثال تقول تصدقتم بدرهم دينار تصدقت بدرهم دينار شاهد عندنا في ماذا درهم الدينار هنا اكتب يحتمل ان تكون يحتمل ان تكون قد اخبرت انك تصدقت بدرهم يحتمل ان تكون قد قد بانك اخبرت بانك قد تصدقت أو بأنك تصدقت بدرهن يحتمل أن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم، واضح؟ ثم ظهر لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار، تصدقت بدينار. ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ بدليش. بدليش هذا ليش؟ هذا ليش هذا؟ هذا ليش هذا هذا هذا الإبعاء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 أنني تصدقت بدينار فقلت تصدقت بدرهم دينار فأضربت على الدرهم وذكرت الدينار فهمت الآن فهذا ماذا يسمى بدل ياش بدل الإضراب هذا يسمى بدل الإضراب نوع من التفاعل هذا يسمى ايش بدل الإضراب هذا بدل الإضراب لأنه يشام استخرج منه نوعين بينما ركزوا معي بينما المصنف جعلهما او جعلهما نوعا واحد شنو هو؟ بدل الغلط هذا الخامس بدل الغلط كيف بدل الغلط ركزوا معي جيد ممكن نفس المثال هذا المثال الذي ذكرنا لكم في بدل الاضراب هو نفسه يحتمل في بدل الغلط يحتمل انك اردت ان تخبر بأنك تصدقت بدينار، يحتمل أنك أردت أن تخبر بماذا؟ بأنك تصدقت بدينار، فسبق لسانك إلى الدرهم أردت أن تخبر إيش؟ بأنك تصدقت بماذا؟ بدينار، لكن سبق لسانك إلى الدرهم فماذا يسمى هنا؟ ماذا يسمى بدل الغلط من الإضرام بدل غلط لان الاضراب لم يحصل فيه غلط هو اراد ان يخبر ركزوا معي الفقر ركز معي يا عاصم شوف يا قال اراد ان يخبر بانه تصدق بدرهام ثم قال لا لا اضرب على هذا فقال تصدقته بدرهام دينار دينار ضرب على الدرهام هذا ماذا يسمى ضرب عليه ما لم يقع له غلط ماذا يسمى بدل بدلياش الاضراب لكن إذا أراد أن يخبر بأنه تصدق ركز مع مصطفى إذا أراد أن يخبر بأنه تصدق بدرهم بدين العشوال ولكنه سبق لسانه إلى الدرهم فماذا يسمى هذا؟ أنا لا أريد انكم تكونوا كالببغاء يعني واحد قال غلط والباقي يتبعوا أريد أن تفهموا أن تفهم فعل الغلط لكن أريد أن تفهموا أن تفهموا أن أنتم واحد ركزوا معي مثال واحد تصدقت بدرهم دينار خليه عرس هو يجيب اردت ان تخبر بانك تصدقت بدرهم ثم ان لك وظهر لك ان تخبر بالدينار فقلت تصدقت بدرهم دينار دينار بدل ماذا العضله تخبر بأنك تصدقت بدينار وسبقك لسانك إلى ماذا؟ إلى الدرهم ثم ذكرت الدينار. هذا ما يسمى غلط. الغلط احسنت. الغلط. هذا يسمى بدل الغلط لاحظتم مثالا واحدا يمكن أيضا السادس بدل النساء ولهذا المصنف جعلهم قسم الواحدة الثلاثة جعلها قسم واحد. اردت ركزوا معي اردت ان تخبر بانك تصدقت بدرهم فلما ركز معي عاصم اردت ان تخبر ايش بانك تصدقت بدرهم فلما نطقت بالدرهم تبين لك فساد ذلك القصد تبين لك فساد هذا القصد ماذا يسمى هذا بدل النسيان هذا يسمى بدل النسيان والشيء ان لو قلت بدل النسيان فقط بدل النسيان طيب أنا أسأل سؤال هل هناك فرق بين بدل الغلط وبدل النسيان هل هناك فرق وفي الحقيقة ها سؤال هذا هل, هل, هل هناك هل هناك فرق بين بدل الغلط وبدل النسيان في فرق الجواب نعم في فرق دقيق الجواب نعم هذا هو الجواب اكتب الجواب نعم في فرق دقيق اين يتجلى هذا الفرق الدقيق ان الغلط في اللسان الغلط اين يكون ان الغلط يكون في اللسان والنسيان يكون ايش في الجنان شنو هو الجنان مم. شنو هو الجنان القلق ان الغلط يقع في ايش الغلطين يقع في اللسان في اللسان سبقه لسانه فغلط أما النسيان أين يقع في القلب فيمت الفرق فيمت الفرق ولا ما فيمت طيب ها, ها. واضح هذا طيب أما هذه أقسم ستة ذكرها النهيشان أما المصنف فكم ذكر من الأقسم ذكر أربعة المصنف ركزوا معي في كلام المصنف عندكم المثل، المثل أعطيه المثل ضروري يقول المثل لتفهموا المثل نجيل امسكوا المثل في أيديكم، المثل ها، البدل، لقاء البدل، المصنف جعل الواعي البدل كم هي أربعة عندما قال وهو ضمير علما من يرد، وهو أي البدل أصلا أربعة أقسام يعني البدل أربعة أقصر هذا يعني الشرح ماذا يقول على المشهور على المشهور لماذا يقول على المشهور لأن هناك من قال من زاد نوعا آخر ما هو النوع الذي زاد دعت مما ذكر ذكر النويشم فهي نفسه ذكرها المصنف ولكن هناك نوع آخر كيف هي نفسها المصنف ذكر أربعة نويشم كم ذكر؟ عاصمك إسماعي فهموا هذا ابن هشام كم ذكر؟ 6 ابن كم ذكر؟ 6 والمصنف كم ذكر؟ أربعة. أربعة هل المصنف اغفل قسما ذكره ابن هشام ولم اذكره؟ لا وكيف؟ لأن المصنف اه ركزوا معي جعل بدل الإضراء وبدل الغلط وبدل النسيان جعله ايش؟ قسم واحد قسم واحد فلذلك عندما نقول المصنف يقول هو اربعه اقسام يقول المفسرون والشراح على المشهور لماذا يقولون على المشهور لان هناك من زاد قسما خامسا ما هو القسم الخامس ما هو القسم الخامس لا تذكرني لي ما لاكراموشن هو نفسه هذا كلام مصنف القسم الخامس بدل كل من البعض هل تكلمنا عن بدل كل من البعض لا أين هو لم نتكلم عن بدل الكل من البعض ذكرنا بدل الكل من لا هذا لم به إلا قليل من العلماء وذكروا له دليلا من القران يقول الله عز وجل في سورة مريم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن. جنات عدن. هذا بدل إيش؟ بدل كل من الضع أين بدل ممن جنات عبدي بدل ممن ها جنات عبدي بدل ممن بدل من الجنة اكتب الآية بدل هذا زادوا قسم الخامس ما هو بدل كل من الضع والدليل ما جاء في صورة مريم ها ويا الآيتان يعني اللعنة اللي متخلي الذاكرة الآية ستون والواحد والستة صورة مريم فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدن جنات عدن هذا بدل ايش بدل كل من البعض فاولئك يدخلون الجنه الجنه لكن هنا بينها جنات عدن فهو بدل ايش بدل كل من البعض فهمت ماذا فهمت ماذا لنا بدال كل من الجنة بدال كل هذا من ماذا جنات بدال كل من الجنة جناتي بدال كل من الجنة فيتم السؤال ولا ما فيتم عاصم ما أدري ماذا تكتب ها عندما تضعون الرقص في في الأسفل لا ترفعونه ماذا من الناس من تجره إلى العلم جرة وهو يفرق ها ماذا فاينتم من الآية أين جنات بدل ماذا بدل كل من الجنة بدل كل من البعض ويا الجنة بدل كل من من, من الجنة فاينتم هذا ولا لا ها. الجنة قال الجنة لكن لم يبين أي جنة لكن قال جنات عدني إذن هذا بدل إيش بدل كل من الباب. فأنت الآن. طيب ما هي النواع التي ذكرها المؤاجر. يعني الأنواع التي ذكرها المصنف. ذكرها بدل الشيء من الشيء. ونحن لن نذكر بدل الشيء من الشيء. أم ذكرناه باسم آخر. لم نذكره ولكن ذكرناه باسم آخر. بدل كل منكم. ويسمى بدل مطابق. ها اكتبوا بسرعة. بدل الكل. من الكل هو سمع مصنف ماذا سمع بدل شيء من الشيء ويسمى بدل الكل من الكل ويسمى أيضا البدل المطابق لماذا قيلوا البدل المطابق ها فايمتم كت كتبتم هذا بدل شيء من شيء بدل شيء من شيء ماذا يقولون؟ يقولوا بدل الكل من الكل ويقولوا بدل شيء من شيء ويقولوا ايش بدل عاصم بدل ايش مطابق مطابق بدل مطابق ركزوا معي ماذا يقاولوا هذا بدل من بدل بدل كل كل بدل مطابق لماذا قيل له بدل مطابق لان بدل الشيء هو مما هو طبق معناه يكون طبق معناه كقلوب يقولوا بحال ماشي النسخة تبقى الاصل يقولون النسخه تبقى الاصل اذا كان الواحد مثلا ولده يشبهه يقول النسخة تبقى الاصل اذا كان ورقه ها قمت بنسخها فيقول نسخه تبقى الاصل يعني مطابق له بدل الشيء مما هو مطابق مثال ذلك قالوا تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط فهو يشور اهدنا الصراط المستقيم صراط جاء الأستاذ علي فعلي هو الأستاذ والأستاذ هو علي والصراط الأول هو الصراط الثاني فهو يطلب أن يهديه وأن يديمه على هذا الصراط وشكين إشكال؟ ها؟ وشكين إشكال؟ جاء الأستاذ علي الاستاذ جاء ما الاستاذ فاعل علم موقع فعل بدل بدل بدل ايش بدل كل من كل او بدل شيء من الشيء او بدل بدل هذا الشيء ايش يشال بدل هنا بدل الكل من كل او بدل الشيء الشيء او بدل اش المطابق لانه الاستاذ مطابق ل لعلي كذلك الصراط المستقيم مطابق للصراط الذين انعم عليهم والسرط الذي, الذي أنعم الله على النبي نبيه هو غير سرط مستقبل التالي هو هو إذن وذلك هذا يقول له بدل المطابق لأنه إيش؟ لماذا يقول له بدل المطابق لأنه بدل الشيء مما هو طبق معناه اكتبها بدل الشيء لأنه بدل الشيء لأنه بدل الشيء مما هو طبق معناه لأنه بدل الشيء مما هو طبق معناه كذبت ها كيف مكتوب تكتب احسنت لانك لا تكاد تبي ارفع صوتي ارفع صوتك, صوتك. صوت ليس بعورة كما قلت لكم سابقا هو صوت المراه ليس عوره حديث صوت المراه عوره ولو في كل هذا الحديث من سعوه ها مفهوم لا ها واضح طيب مما هو طبق معناه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كذلك جاء الأستاذ عالي جاء الأستاذ عالي هذا القسم الأول انتم أنتم تنظر في المثل صحيح القسم الثاني بدل بعض من الكل ذكره مصنف ماذا ما ذكر بدل بعض من الكل بدل بعض من الكل ما هو ضابطه اكتبوا ضابطه فيكون في الثاني من الأول آه هو الذي يكون فيه البادل جزءا حقيقيا من المبدل منهم وهو الذي ذكرنا لكم سابقا إما أن يكون الجزء كبيرا أو متوسطا أو صغير لهم مثال الذي ذكرنا لكم ها، قل أكلت الرغيفة ثلثة أكلت التفاحة نصفها أو كما قال الله عز وجل قل الأيض ثم عاموا وصموا كثير منهم ثم عاموا وصموا يعني هو أكلت الرغفة سواء كان ثلث أو نصف أو نصف هذا بدل ليش؟ بدل ليش أنا؟ البعض ملكو ضحطهم ماذا يفعل إذا كان الإنسان يحفظ المت يسهلوا عليه الشرح القسم الثالث بدل ليش؟ بدلوا الاجتماع يشتغل الاشتمال لك اشتمال ظرفي على كما يقول خالد الازهلي لا همنا بدل الاشتمال وهو تابع ضابطه ما هو وهو تابع يقصد به تعيين وتوضيح امر في مطبوعه ماذا كتبت سابقا اي نعم حتى هذا جيد لا مثلا ذكرني، اذكر مثال من القرآن، لا أعطيني بس ها أعطيني المصدر، استفتيق النوج، ها أعطيني النوج. قل قل مثال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ولاحظت هنا يعني لا يشترط أن يكون أن تكون مطابقة إذا كان مدى منه معرفة حتى البدء يكون معرفة قتال النكر ولا لا معرفة قتال ها نكر الشهر كيف هو النكر أو لا معرفة فإذا لا يشترط يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ها كما قال في المثل أعجبني التلميذ ها ذكاؤه أعجبني ها التلميذ اجتهاده أعجبني مصطفى ها نومه واضح؟ فإذن هنا ماذا دل ما يقال له هذا؟ بدل يش هذا؟ بدل الاجتمال لأن الذكاء مشتمل على الإنسان ولا لا ولكن لاك اجتمال الظرف على المظرف ولذلك قال يسألونك عن الشهر الحرامي قتال فيه وش ملازم مجتمل اجتمالك اجتمال الظرف لا قتال فيه الذي وقع فيه اعجبني التلميذ اجتهاده اعجبني هذا يسمى ايش بدل اجتمال اجتمل اعجبني اجتمل عليه التلميذ من الذكاء اعجبني مجتملان علي التلميذ من الذكر يسألونه عما وقع في شهر الحرام شهر واضح هذا في إشكال في إشكال طيب سؤال الآن هذه الأنواع هل تحتاج إلى رابط أم لا تحتاج هذه الأنواع الأربعة هل تحتاج إلى رابط أم لا تحتاج الجواب كل هذه الأنواع تحتاج إلى رابط إلا النوع الرابع. كل هذه الأنواع كم هي؟ الكل هذه الأنواع أصل؟ أصل. أول ما هو؟ بدل إيش؟ بدل شيء من شيء. بدل شيء من شيء. هو يسمى أيضاً؟ ماذا يملك. هو ماذا يسمى آخر؟ مطاط. بدل إيش؟ مطاط. مطاط. نعم. ماذا آخر؟ كسم الثاني. بدل إيش؟ باع ملك. اذا بدل شيء من شيء يحتاج الى رابط وبدل بامير الكل يحتاج الى رابط وما آخر كسر الثالث شنو هو كسر الثالث <تصفيق> بدل الاشتمال ايضا يحتاج الى رابط شنو هو القسم الرابع بدل الغلط بدل الغلط هذا لا يحتاج الى رابط البدل اقسام اربعه ثلاثه تحتاج الى رابط والقسم الرابع لا يحتاج الى رابط شنو هو الرابط الان قل لي انتم فهموا الان رابط هو الضمير بركه الضمير الضمير مثلا اكلت الرغيف ثلثا هو لم تقل ثلثا ماذا قلت ثلثا هو اشتمل على الضمير ولا لا اشتمل على الضمير حتى اذا لم يكن هناك ضمير يقدر يقدر واضح الا الرابع الرابع شنو هو بدل الغلط والمقصود به يسمونه البدل المباين بدل الغلط ماذا يسمونه يسمونه ايضا بدل المباين وما معنى المباين المغاير يسمونه البذل المباين يعني المغاير كيف المغاير يكون المقصود بالحكم هو البدل فقط يكون مقصود بالحكم شنو هو البدل فقط كم قسمه كم قسم بدل غلط كم قسم ثلاث حسنت بدل غلط هو البدل ها البدل عن غلط عن, عن لف الذي بدل هو اللف الذي وقع غلطا بدل واللف الذي وقع غلطا هذا سق لسان قلت أكلت, الخبز أكلت الخبرة الخبزة أكلت الخبرة الخبزة أنت تقرأ أكلت الخبرة وإذا لك الخبزة إذن عدد ما يسمى بدل يش بدل الغلط أو كنت كنت ها كنت عند من كنت عند علي سعيد هذا بدل غلط هذا بدل غلط اراد ان يقول كنت عند سعيدين وقالوا غالطا وقال كنت عند ايش ها علي عندنا ايضا بدل الاضراء هذا يسمونه اسم اخر من يذكر لي هذا الاسم وهذه يكون فيها الامتحان غالب يقول بدل ها بدل الاول شنو شنو هو, إشن هو بدل اول بدل الغلط هذا بدل الغلط وعندنا ايضا بدل, يش بدل الاضراب بدل الاضراب يسمونه اسم اخر شنو هو الاسم يسمونه واسم يسمونه البدء بدل البدء الذي يقول به الرافضه تعرفون الرافضه عقيدة البدء يقول الله عز وجل كان اراد ان يرسل علي وبدأ له ان يرسل محمدا يعني كم نسخ هذا دين الرافضه هذا دين رافض. فالمؤمن الشاهد عندما بدل الإضراء ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ بدل بداء البداء البداء البدأ واضح؟ وهو إيش؟ أن تقول شيئاً فيظهر أن غيره أصغر. أنت تريد أن تقول شيئاً صغر. تريد أن تقول شيئاً ثم ظهر لك أن غيره أصغر. قلت سأسافر إلى البادية أسبوع سأزور ها مصطفى أسبوع فقلت عليش أسبوع شهرا سأسافر إلى موريطانيا عاما قلت عليش عام عامين ها عامين ماذا يسمى هذا بدل إيش بدل يعني أردت أن تقول شيئا فظهر لك أن غيره أسود فتضرب عما تضرب ها على الأول وتذكر أنش الثاني الذي ظهر لك أنه أسود فهمتم بقي القسم الثالث ما هو بدل ليش حاصل من جوا بدل النسيان هذا بدل النسيان لماذا يذكر يفهموا هذا جدي النسيان لماذا يذكر يذكر لتصحيح المبدل منه سجلها بدل النسيان لماذا يذكر بدل النسيان لماذا يذكر يذكر لتصحيح اللفظ المبدل منه يذكر لتصحيح لفظ المبدل منه الذي ذكره نسيانا أو سهوا يذكر لماذا قلنا يذكر لماذا لتصحيح لفظ المبدل منه الذي ذكره نسياناً أو سهول واضح؟ يذكر إيش؟ لماذا يذكر؟ لفظ المبدل منه يذكر لتصحيح لفظ المبدل منه الذي ذكره نسياناً أو سهول أعطني مثال ها أعطتكم مثال سابق نذكره لا النسيان مثال النسيان أحسن ديناري, ماشي ديناري طيب أو نقول كتبوا المثال هذا رأيت الفتاة الفتاة رأيت الفتاة الفتاة فهنا ماذا فعل؟ ذكر الفتاة لتصحيح لفظ المبدل منه الذي ذكره نسيانا أو سهواً أراد أن يقول الفتاة فقال الفتاة فهمت؟ في إشكال؟ في إشكال عاصم؟ ما في إشكال، طيب هل ذكر المصنف أنثلة لهذه الأنواع لها؟ ما هي، هو قول نعم ذكر لهذه أنواع الأربعة أمثلة فقال نحو نحو بمعنى مثل نحو قولك يعني يذكر المثال لبدل الشئ من الشئ أو أنتم تذكروا لي أنا أقول مثال وقلوا لي هذا من أي نوع قام زيد أخوك هذا ماذا يسمى أي نوعي هذا عاصم ها بدل كل من كل وبدل الشيء من شيء وبدل المطابق حفظ للأسماء طيب حتى نحن من طلنا إلى الامثله بدل شيء من شيء وبدل كل من كل وبدل الشيء المطابق شو مثاله ها شو مثاله قام زيد اخوك أذكرني التمثيل الذي ذكره مصنف أكلت الرضيفة ثلثا مثاليا شلون بعض من الكل ولو اسم آخر شنوه ذكرنا لو اسم لا. لا طيب مثال نفعني زيد علمه أي مثال هذا عاصم أي مثال هذا بدل يش بدل الاجتمال بدل الاجتمال مثال بدل يش المثال الذي ذكر آخر رأيت زيدا الفرصة أي مثال هذا خلوا عاصم جون حالة الغلط أحسنت هذا بدل الغلط فإذا اردت يعني هو أراد إذا أراد أن يقول مثلا أراد أراد, أراد أن يقول ها الفرس فغلط رأيت زيدا الفرص هو أراد أن يقول فرس ولكن قال رأيت زيدا ثم قال فرص فهذا بدل يش. بدل الغلط ويسمى بدل يش النسيان ويقول بعض يسمى المسيان والسهو هذا لأنه حدث سهواً أو سبق لسن فأدل زيدا منه فقال رأيت زيدا الفرس ما حكم البدل هذا هو الاخير ما حكم البدل هل تجب متابعة البدل للمبدل منهم في التعريف وفي التنكير ولا لا عاصم هل تجب ولا ما تجب فأنت السؤال اكتب سؤال هل تجب متابعه البدل للمبدل منه في التعريف والتنكير ها هل تجب متابعه البدل للمبدل منه في التعريف والتنكير هل تجب ولا ما تجب ها كتبت السؤال عاصم هل تجب متابعه أه الب... أه الم... قل إيش يوم؟ إرفعوا صوتكم ما بيكم متعرفي. هل تجيب متابعة البدلين؟ للمبدلين وما بيكم ما بيكم لا تكاعد من قل عصب هل تجيبوا إرفع صوتك؟ متابعة البدلين لمبدلين منهم في التعريف؟ في التعريف هو التنكير تجيبوا لما تجيب, تجيب عصب؟ ما؟ ذكرنا لكم المثال ما؟ قول يسألونك عن الشهر كيف هو الشهر معرفة لنا كرة؟ ما معرفة ما. قتال كيف هو؟ نكت. معرفه لنا كرة؟ إذا تجب ولا لا تجب؟ نكت. لك يسمعني آسف الشهر كيف هو؟ معرفة وقتال كيف هي؟ نكرة لو كان تجب كيف ينبغي أن تكون القتل؟ معرفة. لكن لم. قال قتال نكرة هل تجب الآن ولا لا تجب؟ لا تجب. فهمتم؟ هل تجب المتابعة؟ الجواب لا تجب متابعة. لماذا؟ لا تجب متابعة بدل مدة من تعريف تركيا. بل يجوز إبدال نكرة بالمعرفة. أعطون مثال إبدال نكرة بالمعرفة. لا, لا. نكرة من المعرفة نكره من المعرفه منه يكون معرفه وبدل نكره هذا ما تذكر ماشي يسألون ها يسالونك عن الشهر, الشهر الحرام قتال في قتال معرفه ولا معرفه نكره, <تصفيق> نكرة. قتال نكره وهو بدل ما بدل اشتمال اشتمال ممن ها اشتمال من الشهر احسنت اجتمال من الشر هل يجوز بدل معرفة من النكران وليجوز ولم يجوز الجواب نعم إلى صراط مستقيم صراط الله إلى صراط مستقيم صراط الله واضح و... فاهمتم لما فاهمتم قول هل فاهمتم ثانية شوية طيب هل يجوز بدل معرفة من النكرة بدل النكره من المعرفه عرفنا المثال الشهر قتال هو بدل اجتمالي. عن الشهر من الشهر واضح لكن العكس العكس عاصم العكس جعلنا البدل نكرة والمبدل منهم معرفه الآن هل يمكن أن يكون بدل معرفة والمبدل منهم نكرة الجواب نعم مثال الذي ذكرنا الى صراط مستقيم صراط مستقيم صراط الله في سوره الشره ها صراط الله الصراط الثاني كيف هو معرف ولا نكره الثاني ماشي الاول اول نكرة. والثاني كيف هو معرفة بماذا بالاضافه نعم هو بدل من الصراط الاول الصراط الأول كيف هو صراط كيف هو لو الأول هو نوريس الثاني نكره, نكرة. نكرة. نكرة. الثاني هذا بدل إيش يلا قلوا له هذا سرات سرات بدل اسم هذا بدل إيش ها شيء هذا مطابق نعم اسم من أسمائه بدل إيش حصل كل منهم وبدل شيء من وبدل مطابق صحيح بدل كل من الكل وبدل طيب الإفراد والتذكير والاضد هل يلزم ام لا يلزم هل يل هل تلزم موافقه البدل المبدل للمبدل منه في ذلك ام لا الجواب لا لا يلزم ذلك الا بدل الكل لا يلزم إلا في بدل الكل فانه يطابق في ذلك ما لم يمنع منه مانع ما لم يمنع منه مانع طيب إلا كيبقى هنا بدل مضمر من مضمر وبدل ظاهر فاختلف العلماء مالك في التسهيل قال ولا يبدل مضمر من مضمر ولا من ظاهر طيب وما أوهم ذلك اللي جعل صوره إنه بدل قال يجعل توكيدا جعل توكيدا وإن لم يفد إضرارا خلافا لسيبويه وخلاف لزمخشي وخلاف لغيرهما لان زمخشي ويروم قالك يجوز ومثل رايتك اياك اياك ومررت بك بك رايتك اياك ومررت بك بك مررت بك بك قالك لا قالوا بك الثانية يبدا قالك لا لا هذا قاله سيغير زمخشي كما قالوا رايت زيدا إياه فهل الضمير اياه من الظاهر هل هو بدل البعض قال ابن مالك قال هو هذا هذا توكيد وليس إيش وليس بدلا والسبوي والزرخ شري قال بدل الآن بقي لنا ها الصغير وعاصم استيقظوا معي بقيت معنا مسألة رياضية هذه مسألة في رياضية معلوم أنهم يقولون عدد صور البدل نيف وستين صورة ركزوا معي جيدا واستخرجوها بأنفسكم لأن القسمة القسمة عقلية مثلا اوجه البدل بدل اسم الاسم إذا جئنا المسألة الحسابية مسألة الضرب تبلغ القسمة أربعة وستين جزء او قسم كيف ذلك ركزوا معي كم هي انواع البدل انواع البدل كم هي انواع البدل كم أربعة اربعه اقسام من البدل اربعه في الاسم واربعه في الفعل مضروبه في اربعه مضروبه في اربعه كم 6 10 ركز أربعة مضغوبة في أربعة كم؟ ستة, ستة عشر كيف ذلك؟ لأنهما اكتبهم اكتب بصرحة إما معرفتان كيف إما معرفتان؟ البلدان معرفة والمبدل منهم معرفة بسرعه ما بيكون إما معرفتان كم اثنين إما معرفتان كيف معرفتان؟ عصب كيف إما معرفة من؟ من منهم ها البدل ومن آخر المبدل منهم إما معرفتان ثانيا وإما نكرتان يعني البدل نكرة والمبدل منهم نكرة ثالثا الأول معرفة والثاني نكرة الأول معرفة والثاني كيف هو نكرة هذه الصورة الثالثة الصورة الرابعة العكس الأول نكيران والثاني معرفة هذه كم سرعة حسناً بسرعة اكتب بسرعة هذه كم سرعة أربعة قل لي شو ما لا بدون ما تنظر في في الكتاب معرفتان نكيرتان معرفة نكيران نكيران الأول معرفة وثانية نكيران الأول نكيران والثاني معرفة كم صورة؟ أربعة. اربعه ثم هذه الأربعة كل منها إما مضمران اكتب فهذه أربعة وكل منها وكل منها بسرعة إما مضمران أو, أو مظهران إما مضمران أو مظهران رقم واحد امام مضمران رقم اثنين امام مظهران الرقم الثالث الأول مضمر والثاني مظهر الرقم الرابع العكس شنو هو العكس عاصم ماذا كتب ها الأول مضهر والثاني مضمر هذه أربعة أيضا أربعة في الأربعة كم ستة عشر السابقة بستة عشر سبقنا ستة عشر اضرب فيها اقسام البدل الاربعة اقسام البدل الاربعة اضربها فيها بستة عشر كم لاحظت انت معي ولوين عندنا ستة عشر اما معرفتان ركز معي اما معرفتان وإما نكرةان وإما الأولى معرفة والثاني نكرة وإما العكس أربعة ثم إما مضماران وإما مظهران! ثم إما الأول مضهر والثاني مضمار وإما الأول مضمار والثاني مظهر! هذه تضرب كم كم هذه ستة عشر تضرب في ملا في صور البدل كم ياسو انواع البدل أربعة أربعة نضرب في ستة عشر كم أباسي. ها؟ أباسي. أربعة قسمة. هذه طبعا تفاصيل ويقول العلماء تذكر في المطورات يعني يذكرون فيها ما يجوز ويذكرون فيها إيش الممنوع ويذكرون فيها الآن اكتبوا الأسئلة بسرعة عرف ثم أنتم تجيبون عنها كل هذا سبق لكم عرف البدل لغة واستراحة هذه اسئله فقط دون الجواب عرف البدل لغة واستراحة هذا رقم واحد، رقم ثم ما هو حكم البدن؟ رقم الثالث ما هي أنواع البدن؟ ما هي أنواع البدن؟ الرقم الرابع عرف كل نوع من أنواع البدن رقم الخامس مثل بمثالين لكل واحد من انواع البدن ماذا كتب عاصم؟ ماذا كتبت أنت أصوح؟ أعرف البدل لغة مصنع أه ما آه. هو من البدل أه ما هي أنواع البدل نعم ما هي أنواع البدل زين أعرف عرف كل نوع من أنواع البدل عاصم ماذا كتبت أنت؟ لماذا أنت لست سريع من كتابه؟ ها اكتب على بمثالين اكتب بسرعه انت لماذا تتاخر لأنك عندما اقول اكتب انت تنظر فيه انا مثل بمثالين لكل واحد من انواع البدل مثل بمثالين لكل واحد من انواع البدل ها طيب هل يتبع البدل المبدل منه أملا؟ سؤال آخر. سؤال آخر. هل يتبع البدل المبدل منه أملا؟ هل يتبع البدل المبدل منه أملا؟ كم هي عدد صور البدل هذا هو خد. هل يتبع؟ هل يتبع البدل المبدل منه أملا؟ سؤال آخر شو؟ كم هي عدد صور البدل؟ كم هي؟ عدد صور البدل، وبهذا نكون قد أنهينا باب البدل، وارجو أن يكون مفهوما إن شاء الله، وإن كان بعضكم يحب أن يخرج بسرعة ويفر، للأسف، وهذا يدل على شيء، إنما يدل على الزهد في العلم، للأسف، هذه الأسئلة ممكن أن تجيبوا عنها. أنتم تستطيعون أن تجيبوا عنها الآن لماذا؟ لأنها زالت طرية عرف البدل لغة باستناحاً العوض باستناحاً تابعون حكم بلا وسطة حكم بلا وسطة ما هو حكم البدل؟ يتبعوا حكمه ماذا؟ تابعوا مدل منهم إن كان مفروعاً فهو مفروعاً إن كان مصرفاً ومصرفاً إن كان مجروفاً ومجروفاً إن كان مجروفاً ما هي أنواع البدل؟ أربعة وذكرها ذكرها ذكر الستة وهي في الحلقة هي هي عرف كل نوع من نوع البدل ذكرنا تعريف كل تعريف كل نوعين مثل بمثال لكل واحد كل نوع البدل احنا ذكرنا لكم مثال هل يتبعوا البدل مردل منه أم لا جاوبوا على هل هل يتبعوا ولا ما يتبع؟ لا يتبع لا يتبع ماذا بدره ماذا أن يكون واحد معرفه وضعوا يكون الثاني معرفة تبعوه من حيث الحكم الإعراب فقط أما من حيث النعت وتنكر له كما هي عدد الصور صور البدل كم عدد اذكروا اذكروها الأشياء إما قول إما معرفتان وإما نكرتان وإما الأول معرفة والثاني نكرا وإما الأول نكرا والثاني معرفة ثم إما مضمران وإما مظهران وإما الأول مضمر والثاني مظهر وإما الأول مظهر والثاني مضمر مضروبة في كم هذه ستة عشر مضروبة في صور الأنواع البدل كم هي انواع البدل أربعة المجموع الحاصل كم أربعة وستة ونقف على نصوبة الأسماء ومصطفقة شبعينهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته